بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الدعاء لأبي عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي المتوفى سنة 95 و100 حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي عن إبراهيم ومجاهد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فشكى إليه الجوع فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ما أجد لك في آل محمد طعاما أطعمك, أطعمك فقام أحدهما فأهدى له شاة مصلية وقال الآخر حفنة من ثريد فوضعت بين يديه فقال طعم فطعم فلما شبع قال يا رسول الله أصابني ما أصابني فأتيتك فرزقني الله هذا على يديك إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى ألا نرد السؤال إذا قاموا بأبوابنا وإنا سؤال من سؤالك بباب من أبوابك فلا ترد من سألك وقال الثاني اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعفو عمن ظلمنا وإنا ظلمنا أنفسنا فاعف عنا وقال الثالث اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعتق أرقاءنا وإنا عبيدك وأرقاءك فأوجب لنا عتقنا قال فأوحى الله إلى النبي أنه قد قبل منهم وعفى عنهم حدثني عبد الرحمن بن صالح حدثني طلحة بن سنان اليامي عن ليث عن صاحب له عن مجاهد قال الأواب الحفيظ الذي يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا حدثني عبد الرحمن بن صالح حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قوله يعملون السوء بجهاله قال عمله الذنب من جهالته ثم يتوبون من قريب قال التوبة قبل الموت في صحته حدثني محمد بن هارون حدثنا أبو عمير بن, أبو عمير بن النحاس انبانا حجاج بن محمد حدثنا أبو البيداء عن شهاب بن صالح عن أبي خيرة وكان من أصحاب علي عن علي قال جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة قيل وما التعسر في اللذة قال لا ينال شهوة حلالا إلا جاء ما ينظصه إياها حدثني علي بن مسلم حدثنا بن أبي فديك أخبرني الخليل بن عبد الله قال بلغني أن الله إذا رضي عن عبد أنسى الحفظة ذنوبه وأمر جوارحه والأرض فقال اكتمي عن عبدي وبلغني أنه ما سبب الله لعبد خيرا إلا وهو يريد أن يتقبله ولا نزع بعبد عن ذنب إلا وهو يريد أن يغفر له حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عون بن عبد الله قال قال عمر جالس التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة حدثنا محمد بن يحيى الواسطي حدثنا يزيد بن هارون انبانا اليمان بن المغيرة حدثني محمد بن كعب القرضي قال اجتمع نفر من علماء أهل الشام وعلماء أهل الحجاز فكلمنا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فقلنا نحب أن تسأل عمر بن عبد العزيز ونحن نسمع عن قول الله عز وجل وأن لهم التناوش من مكان بعيد قال فسأله ونحن نسمع فقال عمر سألت عن التناوش وهي التوبة طلبوها حين لم يقدروا عليها حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن أسلم بن عبد الملك عن بعض العلماء وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال التوبة حدثني اسماعيل بن أبي الحارث حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان قال قلت لرجل من أهل البصرة كيف لا يشتهي أحدنا أنه لا يزال متبركا إلى ربه ثم يستغفر. لا يزال متبركا إلى ربه يستغفر من ذنب ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود قال قد, ذك... قد ذكر ذلك للحسن فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار حدثني إسماعيل حدثنا زكري... زكريا بن عدي عن مخلد بن حسين عن الصلط بن فيروز عن الحسن قال قلت له أو قيل له رجل لا يتحاشى عن معصية إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله قال فأطرق مليا ثم قال إن ذلك العون حسن حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا موسى بن إسماعيل حدث حدثنا سالم أبو غياث العتكي قال سمعت بكر بن عبد الله المزني قال إن أعمال بني آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة فيها استغفار، رفعت بيضاء، وإذا رفعت صحيفة ليس فيها استغفار، رفعت سوداء. حدثني محمد بن العباس بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله بن راشد، حدثنا محمد بن مطرف عن زيد، يعني بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم فقال الثاني أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إن الله لا يقبل قبل أن يموت بنصف يوم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 إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه حدثني محمود بن خداش بن محمد حدثنا محمد بن صبيح بن السماك حدثنا سعيد بن بشير الشامي عن قتاده قال قال سلمان إذا أسأت سيئة في سريرة فاحسن حسنة في سريرة وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية لكي تكون هذه بهذه حدثني محمد بن المقدام العجلي، حدثنا معتمر بن سليمان، قال سمعت أبي يذكر عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أتوب في اليوم مئة مرة، حدثنا الحسين بن قزعة القرشي. حدثنا المعتمر بن سليمان، قال سمعت الحكم بن أبان، يحدث عن الغطريف عن جابر يعني ابن زيد عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح الأمين قال قال الله تعالى يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقص بعضها ببعض فإن بقيت حسنة وسع له في الجنة حدثني بشر بن هلال النميري حدثنا جعفر بن سليمان عن بسطام ابن مسلم قال سمعت الحسن يقول وما يدريك يا ابن آدم لعلك قد عملت عملا مقت فيه فأنت تعمل في غير معمل حدثني محمد بن وزير الواسطي حدثنا صحار العبدي عن أبي خليفة أن الحسن كان مختفيا في داره فانتبه أبو خليفة ذات ليلة والحسن يبكي فقال له ما أبكاك قال ذنب لي ذكرته فبكيت حدثني محمد بن الحسين حدثني عبيد الله بن محمد التيمي حدثني زهير السلولي قال كان رجل من بلعنين قد لهج بالبكاء فكان لا يكاد نراه إلا باكيا قال فسأله رجل من إخوانه يوما فقال مما تبكي رحمك الله هذا البكاء الطويل قال فبكى ثم قال بكيت على الزنوب لعظم جرمي وحق لكل من يعصي البكاء فلو كان البكاء يرد همي لاسعدت الدموع مع دماء قال ثم بكى حتى غشي عليه فقام عنه الرجل وتركه حدثنا الحسن بن محمد حدثنا أبو توبى الربيع بن نافع حدثنا محمد بن المهاجر عن يونس بن حلبس أن فتية من الحكماء تداعوا فقالوا تعالوا نترك كل لذة قبل أن ندرك الكبر فتسترخي المفاصل التي كانت قوية على الشهوات حدثني الحسن بن محبوب حدثنا أبو توبة حدثنا المعتمر عن أبي سعيد قال سمعت الحسن يقول اكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة حدثنا أبو عبد الله المديني حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال قال لقمان لابنه أي بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلة حدثنا عمر بن يحيى بن نافع الثقفي حدثنا معاوية بن عبد الكريم الثقفي قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يحدث قال بلغنا أن داود عليه السلام كان يدعو على الخطائين قبل أن يصيب الذنب فلما أصاب الذنب قال يا رب اغفر للخطائين لعلك أن تغفر لي معهم حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم حدثني أبو داود الضرير قال قال أبو حازم نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب ولا نتوب حتى نموت قال وقال أبو حازم اعلم أنك إن مت لم تر فعل أسواق لموتك يقول إن شأنك صغير فاعرف نفسك حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم من الأزدي حدثنا داود بن المحبر حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة عن محمد بن واسع قال الذنب على الذنب يميت القلب حدثني الحسن بن محبوب حدثنا الفيض بن إسحاق أبو يزيد الرقي قال حزيفة يعني المرعشية أنبأنا عمار بن سيف عن الأعمش قال كنا عند مجاهد فقال القلب هكذا وبسط كفه فإذا أذنب الرجل ذنبا قال هكذا فعقد واحدة ثم إذا أذنب عقد اثنين ثم ثلاثا ثم أربعا ثم رد الإبهام على الأصابع في الذنب الخامس فطبع على قلبه قال مجاهد فأيكم يرى أنه لم يطبع على قلبه حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الضبي انبانا بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال كان عبد الله يخرج إلينا وقد اجتمعوا على بابه فيقول من كان منكم يريد أن يسأل عن سنة فليتنح هناك حتى نفرغ له ومن جاء منكم للخصومة فليأخذ بيد خصمه ومن جاء منكم يطلعنا على ذنب قد ستره فليستر التوبه كما ستر الذنب حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا محمد بن جابر عن مجمع التيمي عن رجل يقال له زيد عن علي قال لسان العبد قلم الملك وريقه مداده حدثني الحسن بن الصباح حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن سفيان قال بلغنا في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال سمعنا أنهما ما عندنا بيه حدثني القاسم بن هاشم حدثنا عبد الله بن محمد عن عقبة بن أبي الصهباء حدثنا قرة بن عيسى عن هارون البربري عن عبد الله بن عبيد بن عميرة عن الأحنف بن قيس قال أوحى الله إلى الحافظين اللذين مع ابن آدم ألا تكتبا على عبدي في ضجره شيئا حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب الحناط عن فضيل بن عياد قال ثلاثة لا يلامون على غضب الصائم والمريض والمسافر حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا إسماعيل بن علية عن عن الحكم قال إذا كثر الذنوب العبد ولم يكن له من العمل ما يكفرها عنه ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه حدثنا أبو عبد الله التيني حدثنا سيار عن جعفر عن مالك بن دينار قال بلغني أن فتى أصاب ذنبا فيما مضى فأتى نهرا ليغتسل فذكر ذنبه فوقف واستحيا فرجع فناداه النهر يا عاصي لو دنوت مني لغرقت حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا أبي حدثنا عثمان بن واقد عن أبي نصير قال لقيت مولى أبي بكر فقل سمعت من أبي بكر شيئا فقال نعم سمعت أبا بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة حدثنا سعيد بن سليمان عن أبي شيبة الخرساني حدثنا بن أبي مليكه عن ابن عباس قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار حدثني عبد الله بن أبي بدر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي برده عن الأغر المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا الله كل يوم مئة مرة حدثني أحمد بن إبراهيم الموصلي حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة قال قال حزيفة شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرب لساني. فقال أين أنت من الاستغفار إني لا أستغفر الله كل يوم مئة مرة حدثني إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبأنا هشيم أنبأنا العوام بن حوشب عمن حدثه عن علي قال خياركم كل مفت تواب قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب قيل حتى متى قال حتى يكون الشيطان هو المحسور حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا موسى بن سعيد الراسبي حدثنا عون العقيلي قال قرأت في التوراة نؤادم خطاء وأنا غفار وخير الخطائين المستغفرون حدثنا هارون حدثنا سيار حدثنا محمد بن مروان العجلي حدثنا يونس بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول إنكم تكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من كتابه استغفارا سره مكان ذلك. فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من كتابه استغفارا سره مكان ذلك حدثني علي زعم صاحب المنطق أن العقاب تأكل الحياة وأن بينهما عداوة لأن الحية أيضا تطلب بيضها وفراخها وأصفور الشوك يعبث بالحمار وعبثه ذلك قتال له لأن الحمار إذا مر بالشوك وكانت به دبرة أو جرب تحكك به ولذلك متى نهق الحمار سقط بيض عصفور الشوك وجعلت فراخه تخرج من عشها ولهذه العلة يطير العصفور وراء الحمار وينقر رأسه والزئب مخالف للثور والحمار والثعلب جميعا لانه ياكل اللحم النيء ولذلك يقع على البقر والحمير والسعالب والغراب يخالف الثور ويخالف الحمار جميعا ويطير حولهما وربما نقر عيونهما وقال الشاعر عاديتنا لا في تبابي عداوه الحمار للغراب والحية تقاتل الخنزير وتقاتل ابن عرس وإنما تقاتل ابن عرس اذ كان مأواهما في بيت واحد وتقاتل الخنزير لأن الخنزير يأكل الحيات ويزعمون أن الذي يأكل الحيات القنافذ والاوعال والخنازير والعقبان فالحية تعرف هذا من الخنزير فهي تطالبه والغراب مصادق الثعلب والثعلب مصادق الحية والأسد والنمر مختلفا وبين الفيلة اختلاف شديد وكذلك ذكورها وإناثها وهي تستعمل الأنياب إذا قاتل بعضها بعضا وتعتمد بها على الحيطان فتهدمها وتزحم النخلة بجنبها فتصرعها وأما أصحابنا فحكوا وجوه العداوة التي بين الفيل والسنور وهذا أعجب وذهبوا إلى فزع الفيل من السنور ولم يروه يفزع مما هو أشد وأضخم والشاة من الذئب أشد فرقا منها من الأسد وإن كانت تعلم أن الأسد يأكلها وكذلك الحمام يعتريه من الشاهين ما لا يعتريه من العقاب والبازي والصقر، وكذلك الفأرة من السنور وقد يأكلها ابن عرس وأكثر ذلك أن يقتلها ولا يأكلها وهي من السنور أشد فرقا والدجاجة تأكلها أصناف من السباع والثعلب يطالبها مطالبة شديدة ولو أن دجاجا على رف مرتفع أو كن على أغصان شجرة شاهقة ثم مر تحتها كل صنف مما يأكلها فإنها تكون مستمسكة بها معتصمة بالأغصان التي عليها فإذا مر تحتها ابن آوى وهن ألف لم تبق واحدة منهم إلا رمت بنفسها إليه ومن الحب ما قتل الهرة تأكل أولادها احيانا الجاحظ في كتاب الحيوان وكرم عند العرب حظ الهرة لقولهم أبر من هرة وأعق من دب فوجهوا أكل الهرة أولادها على شده الحب لها ووجهوا اكل الضب لها على شده البغض لها وليس ينجو منه شيء منها الا بشغله بأكل اخوته عنه وليس يحرسها مما ياكلها الا لياكلها ولذلك قال العملس بن عقيل لابيه عقيل بن علفه أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلاء الوبيلي فلو أن الأولى كانوا شهودا منعت فناء بيتك من بجيلي وقال أيضا أكلت بنيك أكل الضب حتى تركت بنيك ليس لهم عديل يقولون في الأمثال سمم كلبك يأكلك جشع الكلاب وقلت ولو تم للكلب معنى السبع وطباعه لما ألف الإنسان واستوحش من السبع وكره الغياض وألف الدور واستوحش من البراري وجانب القفار وألف المجالس والديار ولو تم له معنى البهيمة في الطبع والخلق والغذاء لما اكل الحيوان وكلب على الناس نعم حتى ربما كلب ووفب على صاحبه وكلب على أهله وقال حاجب ابن دينار المازني في مثل ذلك وكم من عدو قد أعنتم عليكم بمال وسلطان إذا سلم الحبل كذي الكلب لما اثمن الكلب رابه باحدى الدواهي حين فارقه الجهل وقال عوف بن الأحوص فاني وقيسا كالمسمن كلبه تخدشه انيابه واظافره وانشد ابن الاعرابي لبعضهم وهم سمنوا كلبا لياكل بعضهم ولو ظفروا بالحزن ما سمن الكلب وفي المثل سمن كلبك ياكلك وكان رجل من أهل الشام مع الحجاج بن يوسف وكان يحضر طعامه فكتب إلى أهله يخبرهم بما هو فيه من الخصب وأنه قد سمن فكتبت إليه امرأته أتهدي لي القرطاس والخبز حاجتي وأنت على باب الأمير بطين إذا غبت لم تذكر صديقا وإن تقم فأنت على ما في يديك ضمين فأنت ككلب السوء في جوع أهله فيهزل اهل الكلب وهو سمين وفي المثل سمن كلب في جوع أهله وذلك أنه يعرض للنوق يأكل الجيف فيسمن وهو سراق وصاحب بيات وهو نباش وآكل لحوم الناس ألا إنه يجمع سرقة الليل مع سرقة النهار؟ ثم لا تجده أبدا يمشي في خزانة أو مطبخ أو عرصة دار أو في طريق أو في براري أو في ظهر جبل أو في بطن واد إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح وإن كانت الأرض بيضاء حصاء ودوية ملساء أو صخرة خلقاء حرصا وجشعا وشرها وطمعا نعم حتى لا تراه يرمى بحجر أبدا إلا رجع إليه فعض عليه لأنه لما كان لا يكاد يأكل إلا شيئا رموا به إليه صار ينسى لفرط شره وغلبة الجشع على طبعه أن الرامي إنما أراد عقره أو قتله فيظن لذلك انه انما اراد اطعامه والاحسان اليه كذلك يخيل اليه فرط النهم وتوهمه غلبة الشره ولكنه رمى بنفسه على الناس عجزا ولؤما وفصولة ونقصا وخاف السباع واستوحش من الصحارى شؤم العرب من كلب رؤيا الكلب ما ورد من حديث في قتل الكلاب وفي دية الكلب وفي شأن الكلب الجاحذ وكتاب الحيوان وفي أمثالهم في الشؤم على أهلها دلت براقش وبراقش كلبة نبحت على جيش مروا في جوف الليل وهم لا يشعرون بموضع الحي فاستدلوا عليهم بنباح الكلبة فاستباحوهم قال ابن سيرين الكلب في النوم رجل فاحش فإن كان أسود فهو عربي وإن كان أبقع فهو عجمي وقال الأصمعي عن حماد بن سلمة عن ابن أخت أبي بلال مرداس بن أدية قال رأيت أبا بلال في النوم كلبا تذرف عيناه وقال إن حولنا بعدكم كلابا من كلاب النار قال ولما خرج الشامير ابن ذي الجوشن لقتال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما فرأى الحسين فيما يرى النائم أن كلبا أبقع يلغ في دمائهم فأول ذلك ان يقتلهم شمر بن ذي الجوشا وكان منسلخا برصا قال والمسلمون كلهم يسمون الخوارج كلاب النار عن جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة لتقدم بكلبها من البادية فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم ذي النكتتين على عينيه فانه شيطان وعن ابي الزبير عن جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فكنا نقتلها كلها حتى قال انها امه من الامم فاقتلوا البهيم الاسود ذا النكتتين على عينيه فانه شيطان وعن أبي رافع قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب فكنا نقتلها فانتهيت إلى ظاهر بني عامر وإذا عجوز مسكينه معها كلب وليس قربها إنسان فقالت أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا الكلب يؤنسني وليس قربي أحد فرجع إليه فأخبره فأمره أن يقتل كلبها فقتله وقال في حديث آخر إنه لما فرغ من قتل كلاب المدينة وقتل كلب المرأة قال الآن استرحت قالوا فقد صح الخبر عن قتل جميع الكلاب ثم صح الخبر بنسخ بعضه وقتل الأسود البهيم منها مع الخبر بأنها من الجن والحن وأن أمتين مسختا وهما الحياة والكلاب ثم روي عن الحسن قال ما خطب عثمان خطبة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام وعن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يقول اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام قال وقال عطاء في قتل كلب الصيد اذا كان صائدا اربعون درهما وفي كلب الزرع شاه وعن عبد الله بن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد باربعين درهما وفي كلب الغنم بشاه وفي كلب الزرع بفرق من طعام وفي كلب الدار بفرق من تراب حق على القاتل ان يؤديه وحق على صاحب الدار ان يقبضه قالوا والتراب لا يكون عقلا إذا كان في مقدار الفرق وفي قوله وحق على صاحب الدار أن يقبضه دليل على أنه عقوبة على اتخاذه وأن ذلك على التصغير لأمر الكلب وتحقيره وعلى وجه الارغام لمالكه ولو كان عوضا أو ثوابا أو كان في طريق الأموال المحروس عليها لما أكره على قبضه أحد ولكان العفو أفضل قال وسئل عن الكلب يكون في الدار وفي الدار من هو له كاره وروي أن ابن عمر سئل عن ذلك فقال المأثى على رب الدار الذي يملكها وعن ابن عمر قال من اتخذ كلبا ليس بكلب زرع ولا ضرع ولا صيد نقص من أجره كل يوم قيرات فقال رجل فإن اتخذه رجل وهو كاره قال إنما اسمه على صاحب الدار وقال أحدهم سألت الحسن قلت إن دورنا في الجبان وهي معورة وليس عليها أبواب أفترى أن نتخذ فيها كلابا؟ قال لا لا وعن ابن أبي شيبة عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب ناشية نقص من أجره كل يوم قيراقان وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم قيراط وعن حميده بن خالد الخزاعي قال انطلقت مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعود رجلا من الانصار فلما انتهوا الى باب الدار صارت اكلب في وجوه القوم فقال بعضهم لبعض ما يبقي هؤلاء من عمل فلان شيئا كل كلب منها ينقص قيراطا في كل يوم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا زرع ولا ضرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط والقيراط مثل جبل أحد وعن مجاهد قال أقبل عبد الله بن عمرو بن العاص حتى نزل ناحية مكة وكانت امرأة عم له تهاديه فلما كانت ذات يوم قالت له لو أرسلت إلي الغنم فاستأنست برعائها وكلابها فقد نزلت قاصية فقال لولا كلابها لفعلت إن الملائكة لا تدخل دارا فيها كلب ورؤى أن ابن عباس قال على منبر البصرة إن الكلاب من الحن وإن الحن من ضعفة الجن فإذا غشيكم منها شيء فإنه ينبغي لكل مسلم سمعهن أن يتعلمهن حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وألعن كما يلعن البشر فأيما عبد غضبت عليه أو سببته في غير كنهه فجعلها له صلاة ورحمة حدثنا العلاء بن المسيب عن أبي داوود عن بريدة قال, قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات من أراد الله به خيرا علمهن إياه ثم لم ينسهن إياه أبدا قل اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني حدثنا الأجلح عن الحكم عن أسيد بن حضير قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على شيء تفعله إن أنت مت من ليلتك دخلت الجنة وإن عشت عشت بخير إذا أنت نمت فاجعل يدك اليمنى تحت خدك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت حدثنا أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر أنه قال الموجبتان, الموجبتان من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار قيل وما بيان كفره قال ترك الصلاة حدثنا ابن شبرمه عن أبي معشر عن الأشعث بن قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس حدثنا صدقة بن المثنى عن رياح بن الحارث عن أبي بردة قال بينما أنا بين أنا واقف في السوق في إمارة زيد اضربت إحدى يدي على الأخرى تعجبا فقال رجل من الأنصار قد كان لوالده صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجب يا أبا برده قلت أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد يستحل بعضهم قتل بعض قال فلا تعجب فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن حدثنا ابن فضيل قال حدثني يحيى بن عبيد الله عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال لأبي الدرداء أخرج فنادي في الناس أنه من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله مخلصا, مخلصا بهما من قبل قلبه فقد حرمه الله على النار, على النار وأدخله الجنة فقال أبو الدرداء وإن زنا وإن سرق قال نعم وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبو الدرداء قال, قال فخرج فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أبو الدرداء ما أخرجك عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني أن أخرج فأؤذن في الناس أنه من شهد, أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله مخلصا بهما من قبل نفسه فقد حرمه الله على النار وأدخله الجنة قال قلت وإن زنا وإن سرق يا رسول الله قال نعم وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنفأ بالدرداء قال إني أطلب إليك حاجة قال وما هي؟ قال تقعد هنا حتى أخرج إليك من عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت أبى الدرداء خارجا فقلت ما أخرجك من بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمرني أن انادي في الناس أنه من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله مخلصا بهما فقد حرمه الله على النار وأدخله الجنة قال فقلت يا نبي الله وإن زنا وإن سرق قال نعم وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنفء بالدرداء فقلت له هذا يا فقلت له هذا, يا فقلت له, هذا يا فقلت له هذا يا نبي الله قال نعم فقال عمر يا رسول الله إن رأيت أن ترده وتترك الناس يقولون يقولونها فاني أخاف أن يقولها الإنسان مرة واحدة ويتكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لعمى رأيت فرده فخرج عمر إلى أبي الدرداء فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ارجع فرجع أبو الدرداء حدثنا يزيد بن أبي زياد عن رجل من أهل المدينة عن ابي هريره قال بينما أنا أمشي في نخل المدينة إذ ناداني النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي يا أبا هريرة تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال يا أبا هريرة تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب فيصبح الناس لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك غير أن الرجل والعجوز يقولون قد أدركنا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله فنحن نقول لا إله إلا الله فقال صلة وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك فقال حذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله يا صلة ينجون بلا إله إلا الله من النار حدثنا إسماعيل بن مسلم عن عكرمة يرفع الحديث قال الابتهال هكذا وقلب كفيه إلى الأرض والمسألة هكذا وبسط كفيه والإخلاص أن تشير بأصبع واحدة تدعو بها حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا قال أخلص إليه إخلاصا حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان سعد يدعو ويشير باصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد احد احد حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله وتبتل إليه تبتيلا قال إخلاصا حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي عليه السلام قال كان علي إذا دخل المسجد قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك أو رحمتك وإذا خرج قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال يؤمر بالدعاء عند أذان المؤذنين حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير قال علمتني أم سلمة قالت علمني النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولي يا أم سلمة عند أذان المغرب اللهم عند استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لي حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن سابط قال تفتح أبواب السماء لخمس للقاء الزحف والغيث إذا نزل والنداء بالصلاة ولقراءة القرآن والدعاء حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي وأنا معه, حي معه حيث يدعوني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في من هو خير منهم وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن جاءني يمشي جئته أفرول وإن جاءني يهرول جئته أسعى وإن سألني أعطيته وإن لم يسألني غضبت عليه. حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن أنه قال بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت قد دعوت الله فما أرى فما أرى الله يستجيب لي. وعن إسماعيل بن مسلم عن الحسن أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قال ربكم أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب, وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يقولون في السفر إذا سافر الرجل اللهم بلاغ يبلغ خيرا مغفرة منك ورضوانا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم أن الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا السفر واطوي لنا الأرض اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وثوء المنظر في الأهل والمال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال كانوا يقولون في الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وخيرا لي في معيشتي وخيرا لي في دينك أن تؤثرني بالدفار وأنا كما ترى ثمل من الشراب شبعان من الطعام ومن منزل فلان خرجت وهو أخصب الناس رحلا وإنما أريد أن تدعني أغفي في بهليزك إغفاءة واحدة ثم أقوم في أوائل المبكرين قال أبو مازن وأرخى عينيه وفكيه ولسانه ثم قال سكران والله أنا سكران لا والله ما أعقل أين أنا والله إن أفهم ما تقول ثم أغلق الباب في وجهه ودخل لا يشك أن عذره قد وضح وأنه قد ألطف النظر حتى وقع على هذه الحيلة وإن وجدتم في هذا الكتاب لحنا أو كلاما غير معرب ولفظا معدولا عن جهته فاعلموا أن إنما تركنا ذلك لأن الإعراب يبغض هذا الباب ويخرجه من حده إلا أن أحكي كلاما من كلام متعاقل البخلاء وأشحاء العلماء كسهل ابن هارون وأشباهه قصة أحمد بن خلف ومن طياب البخلاء أحمد بن خلف اليزيدي ترك أبوه في منزله يوم مات ألفي ألف درهم وستمائة ألف درهم وأربعين ألف دينار فاقتسمها هو وأخوه حاتم قبل دفنه فأخذ أحمد وحده ألف ألف وثلاثمائة ألف درهم وسبعين ألف دينار ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا سوى العروض فقلت له وقد ورث هذا المال كله ما بطأ بك الليلة قال لا والله إلا أني تعشيت البارحة في البيت فقلت لأصحابنا لولا أنه بعيد العهد بالأكل في بيته وأن ذلك غريب منه لما احتج إلى هذا الاستثناء وإلى هذه الشريطة وأين يتعش الناس إلا في منازلهم وإنما يقول الرجل عند مثل هذه المسألة لا والله إلا أن فلانا حبسني ولا والله إلا أن فلانا عزم علي فأما ما يستثنى ويشترط فهذا ما لا يكون إلا على ما ذكرناه قبل وقال لي مبتدئا مرة عن غير مشورة وعن غير سبب جرى انظر أن تتخذ لعيالك في الشتاء من هذه المثلثة فإنها عظيمة البركة كثيرة النزل، وهي تنوب عن الغداء ولها نفحة تغني عن العشاء وكل شيء من الاحساء فهو يغني عن طلب النبيذ وشرب الماء ومن تحس الحار عرق والعرق ينفض الجلد ويخرج ضر الجوف وهي تملأ النفس وتمنع من التشهي وهي أيضا تدفئ فتقوم لك في اجوافهم مقام فحم الكانون من خارج وحسو الحار يغني عن الوقود وعن لبس الحشو والوقود يسود كل شيء وينتنه وهو سريع في الهضم وصاحبه معرض للحريق ويذهب في ثمنه المال العظيم وشر شيء فيه أن من تعوده لم يدفئه شيء سواه فعليك يا ابا عثمان بالمثلثة واعلم أنها لا تكون إلا في منازل المشيخة وأصحاب التجربة فخذها من حكيم مجرب ومن ناصح مشفق وكان لا يفارق منازل إخوانه وإخوانه مخاصيب مناويب أصحاب نفح وترف وكانوا يتحفونه ويدللونه ويفكهونه ويحكمونه ولم يشكوا أنه سيدعوهم مرة وأن يجعلوا بيته نزهة ونشوة فلما طال تغافله وطالت مدافعته وعرضوا له بذلك فتغافل صرحوا له فلما امتنع قالوا اجعلها دعوة ليس لها أخت فلما بلغ منه ومنهم المجهود اتخذ لهم طعيما خفيفا شهيا مليحا لا ثمن له ولا مؤونة فيه فلما أكلوا وغسلوا أيديهم أقبل عليهم فقال أسألكم بالذي لا شيء أعظم منه أنا الساعة أيسر وأغنى أو قبل أن تأكلوا طعامي قالوا ما نشك أنك حين كنت والطعام في ملكك أغنى وأيسر قال فأنا الساعة أقرب إلى الفقر أن تلك الساعة قالوا بل أنت الساعة أقرب إلى الفقر قال فمن لا يلومني على دعوة قوم قربوني من الفقر وباعدوني من الغنى وكلما دعوتهم أكثر كنت من الفقر أقرب ومن الغنى أبعد وفي قياسه هذا أن من رأيه أن يهجر كل من استسقاه شربة ماء أو تناول من حائطه تينة ومن خليط دابته عودة ومر بأصحاب الجداء وذلك في زمان التوليد فأطمعه الزمان في الرخص وتحركت شهوته على قدر امكانه عنده فبعث غلاما له يقال له ثقف وهو معروف بعثه ليشتري له جديا فوقف غير بعيد ولم يلبث أن رجع الغلام يحضر وهو يشير بيده ويومئ برأسه أن اذهب ولا تقف فلم يبرح فلما دنا منه قال ويلك تهربني كأني مطلوب قال هذا طرفة الجدي بعشرة أنت من ذي الباب مر الآن مر مر فإذا غلامه يرى أن من المنكر أن يشترى جدي بعشرة دراهم والجدي بعشرة إنما ينكر عندنا بالبصر لكثرة الخير ورخص السعر فأما في العساكر فإن أنكر ذلك منكر فإنما ينكره من طريق رخصه وقلة ثمنه لا لغير ذلك لا تقول الآن قد والله أساء أبو عثمان إلى صديقه بل ما تناوله بالسوء حتى بدأ بنفسه ومن كانت هذه صفته وهذا مذهبه فغير مأمون على جليسه وأي الرجال المهذب هذا والله الشنوع والتبوع والبذاء وقلة الوفاء اعلموا أني لم ألتمس بهذه الأحاديث عنه إلا موافقته وطلب رضاه ومحبته ولقد خفت أن أكون عند كثير من الناس دسيسا من قبله وكمينا من كمنائه وذلك أن أحب الأصحاب إليه أبلغهم قولا في اياس الناس مما قبله وأجودهم حسما لأسباب الطمع في ماله على أني إن أحسنت بجهدي فسيجعل شكري موقوفا فإن جاوز كتابي هذا حدود العراق شكر وإلا أمسك لأن شهرته بالقبيح عند نفسه في هذا الإقليم قد أغناه عن التنويه والتنبيه عن مذهبه وكيف وهو يرى أن سهل بن هارون وإسماعيل بن غزوان كانا من المسرفين وأن الثوري والكندي يستوجبان الحجر وبلغني أنه قال لو لم تعرفوا من كرامة الملائكة على الله إلا أنه لم يبتلهم بالنفقة ولا بقول العيال هات هات عرفتم حالهم ومنزلتهم وحدثني صاحب لي قال دخلت على فلان ابن فلان وإذا المائدة موضوعة بعد وإذا القوم قد أكلوا ورفعوا أيديهم فمددت يدي لآكل فقال أجهز على الجرحى ولا تعرض للأصحاء يقول اعرض للدجاجة التي قد نيل منها وللفرخ المنزوع الفخذ فأما الصحيح فلا تعرض له وكذلك الرغيف الذي قد نيل منه وأصابه بعض المرق وقال لي هذا الرجل أكلنا عنده يوما وأبوه حاضر وبني له يجيء ويذهب فاختلف مرارا كل ذلك يرانا نأكل فقال الصبي كم تأكلون لا أطعم الله بطونكم فقال أبوه وهو جد الصبي ابني ورب الكعبة ابني ورب الكعبة وحدثني صاحب مسلحة باب الكرخ قال قال لي صاحب الحمام ألا أعجبك من صالح بن عفان كان يجيء كل سحر فيدخل الحمام فإذا غبت عن إجانة النورة مسح عانته وارفاغه ثم يتستر بالمئزر ثم يقوم فيغسله في غمار الناس ثم يجيء بعد في مثل تلك الساعة فيطلي ساقيه وبعض فخذيه ثم يجلس ويتزر بالمئزر فإذا وجد غفلة غسله ثم يعود في مثل ذلك الوقت فيمسح قطعة أخرى من جسده فلا يزال يطلي في كل سحر حتى ذهب مني بطليه قال ولقد رأيته وإن في زيق سراويله نوره. وكان لا يرى الطبخ في القدور الشامية ولا تبريد الماء في الجرار المذارية لأن هذه ترشح وتلك تنشف حدثني أبو الجهجاه النوشرواني قال حدثني أبو الأحوص الشاعر قال كنا نفطر عند الباسياني فكان يرفع يديه قبلنا ويستلقي على فراشه ويقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حديث خالد بن يزيد وهذا خالد بن يزيد مولى المهالبة هو خالويه المكدي وكان قد بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها أحد وكان ينزل في شق بني تميم فلم يعرفوه فوقف عليه ذات يوم سائل وهو في مجلس من مجالسهم فأدخل يده في الكيس ليخرج فلسا وفلوس البصرة كبار فغلط بدرهم بغلي فلم يفطن حتى وضعه في يد السائل فلما فطن استرده وأعطاه الفلس فقيل له هذا لا نظنه يحل وهو بعد قبيح قال قبيح عند من إني لم أجمع هذا المال بعقولكم فأفرقه بعقولكم ليس هذا من مساكين الدراهم هذا من مساكين الفلوس والله ما أعرفه إلا بالفراسة قالوا وإنك لتعرف المكدين قال وكيف لا أعرفهم وأنا كنت كاجار وفي حداثة سني ثم لم يبق في الأرض مخطراني ولا مستعرض أقفية ولا شحاذ ولا كاغاني ولا بانوان ولا قرسي ولا عواء ولا مشعب ولا فلور ولا مزيدي ولا إسطيل إلا وقد كان تحت يدي ولقد أكلت الزكورية ثلاثين سنه ولم يبق في الأرض كعبي ولا مكد إلا وقد أخذت العرافة عليه حتى خطع لي إسحاق قتال الحر وبنجويه شعر الجمل وعمر القوقيل وجعفر كردي كلك وقرن أيره وحم ويه عين الفيل وشهرام حمار أيوب وسعد ويه نائك أمه وإنما أراد بهذا أن يؤسهم من ماله حين عرف حرصهم وجشعهم وسوء جوارهم وكان قاصا متكلما بليغا داهيا وكان أبو سليمان الأعور وأبو سيعد المدائني القاصان من غلمانه وهو الذي قال لابنه عند موته إني قد تركت لك ما تأكله إن حفظته وما لا تأكله إن ضيعته ولما ورثتك من العرف الصالح وأشهدتك من صواب التدبير وعودتك من عيش المقتصدين خير لك من هذا المال ولو دفعت إليك آلة لحفظ المال عليك بكل حيلة ثم لم يكن لك معين من نفسك لما انتفعت بشيء من ذلك بل يعود ذلك النهي كله إغراء لك وذلك المنع تهجينا لطاعتك قد بلغت في البر منقطع التراب وفي البحر أقصى مبلغ السفن فلا عليك ألا ترى ذا القرنين ودع عنك مذاهب ابن شرية فإنه لا يعرف إلا ظاهر الخبر ولو راني تميم الداري لأخذ عني صفه الروم ولا أنا اهدى من القطا ومن دعي ومن رافع المخش إني قد بدت بالقفر مع الغول وتزوجت السعلاه وجاوبت الهاتف ورغت عن الجن إلى الحن وسطت الشق وجاوبت النسناس وصحبني الرأي وعرفت خدع الكاهن وتدسيس العراف وإلى ما يذهب الخطاط والعياف وما يقول أصحاب الأكتاف وعرفت التنجيم والزجر والطرق والفكر إن هذا المال لم أجمعه من القصص والتكدية ومن احتيال النهار ومكابدة الليل ولم يجمع مثله أبدا إلا من معانات ركوب البحر أو من عمل سلطان أو من كيمياء الذهب والفضة قد عرفت الرأس حق معرفته وفهمت كسر الإكسير على حقيقته ولولا علمي بضيق صدرك ولولا أن أكون سببا لتلف نفسك لعلمتك الساعة الشيء الذي بلغ به قارون وبه تبنكت خاتون والله ما يتسع صدرك عندي لسر صديق فكيف ما لا يحتمله عزم ولا يتسع له صدر وخزن سر الحديث وحبس كنوز الجواهر أهون من خزن العلم ولو كنت عندي مأمونا على نفسك لا أجريت الأرواح في الأجساد وأنت تبصر إذ كنت لا تفهمه بالوصف ولا تحقه بالذكر ولكني سألقي عليك علم الادراك وسبك الرخام وصنعه الفسيفساء وأسرار السيوف القلعيه وعقاقير السيوف اليمانيه وعمل الفرعوني وصنعة التلطيف على وجهه إن أقامن الله من صرعتي هذه ولست أرضاك وإن كنت فوق البنين ولا أثق بك وإن كنت لاحقا بالآباء لأني لم أبالغ في محنتك إني قد لابست السلاطين والمساكين وخدمت الخلفاء والمكدين وخالطت النساك والفتاك وعمرت السجون كما عمرت مجالس الذكر وحلبت الدهر أشطرة وصادفت دهرا كثير الأعاجب. الحسن بن أبي مريم قال قال رياح القيسي لي نيف وأربعون ذنبا قد استغفرت لكل ذنب مئة مرة حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا أسد بن عمرو البجلي عن اشعث عن ابن سيرين قال سئل عن هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم قال ابن سيرين أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لابن إسرائيل في كفارات ذنوبهم حدثني محمد بن الحسين، حدثني شهاب بن عباد، حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن مسلمة بن جعفر قال حدثني أبو المحجل الأسدي قال قال عون بن عبد الله داو الذنوب بالتوبة ولرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها قال وقال عون قلب المرء التائب بمنزلة الزجاجة. يؤثر فيها جميع ما أصابها فالموعظة إلى قلوبهم سريعة وهم إلى الرقة أقرب قال وقال عون بن عبد الله جالس التوابيد، فإن رحمة الله إلى النادم أقرب حدثنا علي بن الجعد انبانا سفيان بن سعيد قال, قال الشعبي التائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم تلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عاتك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الشاب التائب. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا بكر بن محمد البصري. حدثنا سالم بن نوح العطار عن عمر بن موسى القرشي عن عون بن عبد الله قال جرائم التوابين منصوبة بالندامة نصب أعينهم لا تقر للتائب بالدنيا, أو لا تقر للتائب بالدنيا عين كلما ذكر ما اجترح على نفسه وكان يقول التائب أسرع دمعه وأرق قلبا حدثنا محمد بن الحسين حدثني عياش بن عصام الكلبي حدثنا مسلم الأعور عن عون بن عبد الله بن عتبة قال اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه وندمه عليه مفتاح لتوبته ولا يزال العبد يهتم بالذنب يصيبه حتى يكون أنفع له من بعض حسناته حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثني أبي عن أبي عبد الرحيم عن مقاتل عن الحسن ولا تبطلوا أعمالكم قال بالمعاصي حدثني محمد بن الحسين حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يا فلان إنك تبني وتهدم قال يا رسول الله سوف ابني ولا أهدم قال سليمان يعني يعمل الحسنات والسيئات حدثني محمد بن الحسين حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني قال سمعت يزيد الرقاشي يقول بلغني أنه من سقط بذنب من سقط ذلك الذنب حدثني محمد بن الحسين حدثنا عمرو بن جرير قال سمعت أبا طالب القاص حدث عن عطية العوفي قال بلغني أنه من بكى على خطيئة محيت عنه قال عمرو وحدثني الأشجعي عن أبي طالب عن عطية قال وكتبت له حسنة حدثني محمد قال حدثنا خالد بن يزيد عن حازم بن حسين عن مالك بن دينار قال البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق اليابس حدثني محمد حدثنا الصلت بن حكيم قال بين ذات ليلة عند صاحب لنا ومعنا أبو عبد الرحمن فجعل بعض قرائنا تلك الليلة يقول ومالي لا أبكي على الذنب إنني أرى الذنب داء في الجوانح والقلبي فجعل عبد الرحمن يبكي ويقول رد علينا أرى الذنب داء في الجوانح والقلب قال فجعل الرجل يردده حتى ظننت والله أن نفسه ستخرج حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا موسى بن أيوب حدثنا مخلد عن هشام أو غيره عن الحسن قال العمل بالحسنة نور في القلب وقوة في البدن والعمل بالسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن وبه حدثنا مخلد عن خطاب العابد قال إن العبد ليزنب الذنب فيما بينه وبين الله فيجيء إخوانه فيرون أثر ذلك عليه حدثني أبي حدثنا الأصمعي عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال إن الرجل لا ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته حدثني سريج بن يونس حدثنا عباد بن العوام عن عاصم قال سمعت الحسن في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تدرون ما الإيرانة الزنب بعد الزنب والذنب بعد الزنب حتى يموت القلب حدثني عبد الله بن أبي بدر حدثنا يزيد بن هارون انبانا هشام عن الحسن قال إن الرجل إن لا الرجل يعمل الحسنه فتكون نورا في قلبه وقوه في بدنه وإن الرجل لا يعمل السيئه فتكون ظلمه او فتكون ظلمه في قلبه ووهنا في بدنه حدثني عبد الله بن ابي بدر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن عجلان حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا اذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب سقل قلبه وإن زاد زادت حتى يسود قلبه قال فذلك قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي حدثنا مضر بن نوح السلمي او السلمي حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينفع العبد بالذنب يذنبه حدثنا محمد بن علي بن شقيق حدثنا ابراهيم بن الاشعث عن سفيان بن عيينة قال كان يقال شر منزل ومتحول ذنب عن غير توبة حدثني حمزة بن العباس انبانا وهب بن زمعه انبانا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج قراءة قال الملك الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن يساره يكتب السيئات والذي عن يمينه يكتب بغير إذن أو بغير شهادة والذي عن يساره لا يكتب بغير إذن أو بغير شهادة، الذي عن يمينه إذا قعد فأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإذا مشى فأحدهما من بين يديه والآخر من خلفه، وإذا رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، فإنه كان للأوابين غفورا قال الرجاعين إلى الخير حدثنا داود بن رشيد حدثنا بقيه عن مبشر بن عبيد عن زيد بن اسلم في قوله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قال قالوا لفروجهم لما شهدتم علينا حدثني عبيد الله العتكي حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا صالح المري عن حبيب أبي محمد أن الفرزدق قال يا أبا محمد إني لقيت أبا هريرة بالشام فقال لي أنت الفرزدق قلت نعم جعلني الله في داك جعلني الله فداك قال أنت الذي تقول الشعر قال اتق الله وانظر فلعلك إن بقيت أن تلقى قوما يخبرونك أن الله لن يغفر لك فلا تقنطن من رحمة الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن حدثنا إبراهيم بن الاشعث حدثنا الفضيل بن عياب عن الثوري عن حبيب عن عروة بن عامر قال إن الرجل لا تعرض عليه ذنوبه فيقول أما إني كنت مشفقا منك فيغفر له وحدثنا محمد بن علي حدثنا ابراهيم إبراهيم قال سمعت فضيل بن عياد يقول ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه فأغلق دونك كباب المغفرة كيف ترى يكون حالك حدثنا محمد حدثنا إبراهيم حدثنا يوسف بن إبراهيم عن أبي الصباح عن همام عن كعب قال إن العبد لا يزني بذنب الصغير فيحقره ولا يندم عليه ولا يستغفر منه، فيعظم عند الله حتى يكون مثل الطود، ويعمل ذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر منه، فيصغر عند الله حتى يغفر له. وحدثنا محمد بن علي عن أبي عبد الرحمن المقرئ، حدثنا حيوت بن شريح وابن لهيعة قالا سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أبو عمران التجيبي أنه سمع ابا أيوب الأنصاري يقول إن الرجل لا يعمل بالحسنة فيتكل عليها ويعمل بالمحقرات حتى يأتي الله وقد احطن به وإن الرجل لا يعمل بالسيئة فيفرق منها حتى يلقى الله آمنا آخر كتاب التوبة والحمد لله رب العالمين الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين